السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سور من الوجب عمة إن شاء الله عز وجل بإذن الله عز وجل اليوم تفسير سورة الفجر سورة الفجر يقول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والواتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد هذه الصورة من ضمن جزء عامة وأغلب جزء عامة زي ما تكلمنا بكذا في المقدمة سور مكية آياته قصار الأغلب تكلم عن مواضيع معينة من معرفة الله سبحانه وتعالى والدار الأخرة وإهلاك الظالمين وقدرة الله عز وجل على البعث الصورة بدأت بقسم وهو القسم والفجر على خلاف صورة البلد اللي لا أقسم وكلمنا في لا أقسم قبل كده والخلاف فيها لكن ده قسم معتبر أو ما فيش فيه خلاف يعني على عكس الثاني وإن كان جمهور المفسرين قال لا أقسم زي ما قلنا مرة الفاتت إنه أقسم هنا والفجر ولا يالي والشفع والشافع والوتر دايما دائما الأقسام في القرآن إما أنه يبقى متفق على المعنى بتاعها يعني القسم واضح ربنا بيقسم بإيه أو بيحدث خلاف بين المفسرين القسم ده إيه أسباب الخلاف ما بين المفسرين في القسم إيه هو القسم يعني مثلا قول الله عجل والنازعات والصافات أحيانا المرسلات العاديات دي من الآيات اللي فيها خلاف المفسرين هي إيه نازعات إيه المقصود بالنازعات هل الملائكة ولا الرمح اللي تنزع ولا أي كان العاديات هل هي الخيل هل هي الإبل المرسلات الملائكة والرياح الصافات الملائكة والمؤمنين من أسباب الخلاف اللي أنا ذكرتهم دول إن ربنا بيقسم بالصفة مش الموصوف يعني ما قالش والملائكة الصافات أو الملائكة الصافات لألوى لا الصفات الصفات دي ممكن دي الوصف بتاعها أقسم الله عز وجل بالإيه بالوصف ما قالش ايه بقى الموصوف ده بيدي تنوع او بيبقى الغرض التركيز على هذه الصفه زي النازعات هل المقصود الملائكة ربنا ما قالش والملائكة النازعات قالوا النازعات على طول والنازعات غرق يبقى ده من اسباب الخلاف ان ربنا يذكر الصفة وما يذكرش ايه اللي موصوف بالصفه دي او ان يذكر حاجة زي الفجر معروف الفجر لكن تحديد ايه فجر بالضبط ده اللي فيه خلاف زي وليال عشر ليال عشر عشر ليالي إيه بقى عشر ليالي عشر ليالي بتوع رمضان ولا بتوعز الحجة ولا بتوع أول محرم زي ما نشوف الخلافة الوقت الهجن يبقى أيضا من أسباب الخلافة المفسرين إن ربنا يذكر جنس شيء لكن تحديده إيه بالظبط يعني الفجر طب في فجر معين ولا أي فجر أو من أسباب الخلاف في القسم إن ربنا يقسم بحاجة واضحة بقى معروفة لكن يختلفوا هل هو ده المقصد من القسم ولا مراد حاجة من وراء ذكر ذلك زي قوي العجل والتين والزيتون التين معروف التين معروف لكن هل ربنا سبحانه وتعالى يريد القسم بالتين ولا بأماكن اللي بينبوت فيها التين والزيتون أرض الشام مثلا وفلسطين وإن ده مهبط الوحي والدلالة على ذلك المعطوف عليه القسم والتين والزيتون وطوري سنين مكان الوحي عن سيدنا موسى في أرض سيناء وهذا البلد الأمين مكان الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يبقى الأول مكان وحي سيدنا إبراهيم في شم أو في فلسطين يبقى ده من أسباب الخلاف من المفسرين في القسم إما ان ربنا يذكر الصفة وما يذكرش الموصوف أو تحديد جنس المقسم به لا العشر إيه بالضبط أو أن شيء يراد به غير المتبادر للذهن مش المقصد التين نفسه مكان اللي بوتفيتي. فقال الله وجل والفجر وليل عشر اختلف المفسرين واضح أنه قسم بالزمان الفجر والليل العشر والليل إذا يسر يقسم بالزمان الخلاف في الشيفع والوتر هل أيضا بيدخل في الزمان ولا له معنى ثانية إنما الثلاث أقسم واضح الأول والثاني والرابع الفجر والليل العشر والليل إذا يسر ده زمن لكن هل مقصد به ربنا سبحانه وتعالى لما أقسم المقصد من القسم ده مطلق الزمان المطلق مطلق الزمان وأن أي فجر قال القسم هنا الدلالة فيه على قدرة الله اللي بيظهر الفجر بعد طول الليل واللي بيظهر واللي بيجعل في تتابع في الزمان فكما أن في فكما أن من سنة الله عز وجل التتابع بين الليل والنهار وقدرة الله المطلقة كذلك في سنة الله في التداول بين المؤمن والكافرين دول بينتصروا حينا وينهزموا حينا وتلك الأيام نداولها بين الناس فكما أن هناك مداولة بين الليل والنهار كذلك هناك مداولة بين الحق والباطل. بعض المفسرين قال لا المقصد فجر معين تحديد فجر معين والفجر ده فجر يوم النحر وإن الليل العشر الأول عشرة أيام من ذي الحجة وإن المقصد هنا هذه المواسم الطاعات التي ما من أيام من العمل والصالح أبو فيها الله من هذه الأيام ومن المقصد قيمة العمل الصالح في هذه الأيام وبعضهم قال أن الفجر أول فجر في السنة شهر المحرم وأن اللي العشر أول عشرة أيام من محرم طب ليه اللي يختار القول اللي عارفين اختاروا ليه قال إن المقصد ربنا بيقسم بالزمان وده رأي شيخ حبنك الميدان يوم من المعاصرين قالوا إن ربنا بيقسم بالزمان مش المقصد قيمة العبادة في الزمان. غالبا المفسرين قالوا الزمان ده الغرض منه إيه؟ قيمة الطاعة في هذا الزمان. يعني هذه أزمنة مشرفة. زي ما الصورة اللي بعدها أقسم بأماكن مشرفة زي البلد مكة. الصورة دي بيقسم بالأزمان المشرفة. الأزمان التي شرفها الله عز وجل. ده اللي قال المقصد إيه الزمان لعشر الحجة وعشر مرات. إنما اللي قال عشر محرم أصدوا هذه أزمنة أهلك الله فيها الظالمين فالليالي العشر لو قلنا الفجر فجر عشراء أو فجر أول محرم العشر ليلي يبقى كان إهلاك الظالمين أو إهلاك فرعون كان في يوم عشراء وقال إن الفجر ده غالب إهلاك الظالمين بيبقى في هذا الوقت وحاول يستقصي إهلاك قوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود و وإن المقصد من الفجر والليل العشر والشفع والوتر حتى قال إن الشفع والوتر في الخلاف فيها قال إن الشفع والواتر المقصود بيها سبع ليال وثمانية أيام ال وتر والثمانية شفع فقال إن الشفع والوتر دول اللي هم دول إهلاك مين السبع الريحة اللي وصلت على عاد سب على يلنا ثمانية أيام حسومة فتر القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل قوي فقال ترى لهم من باقيه فقال إن المقصد أزمنة إهلاك الظالمين وبيدل على ده قول الله عز وجل فصب عليهم ربك إيه سوط عاده إذا إذا إما الغرض من عندنا ثلاثة أغراض من القسم بالزمان كده ذكرها المفسر الغرض الأول قدرة الله المطلقة على المداولة بين الليل والنهار والمداولة بين الأزمنة، وأن سنة الله عز وجل جارية في المداولة بين الليل والنهار، الفجر والليل، وإني في تعاقب والتعاقب ده زي ما في تعاقب بين الليل والنار في تعاقب من الحق والباطل. ده الغرض الأول من القسم بهذا الزمن. الغرض الثاني ذكر الأزمنة المشرفة التي يستحب فيها فعل الطاعات ويأنس إليها المؤمن وينتظروها المؤمن بشوق حتى يبذل فيها. الطاعات ليرضي الله عز وجل أو ليرضى الله عز وجل عنه الغرض الثالث ذكر الأزمنة التي أهلك الله عز وجل فيها الظالمين هنحاول طبعا كل غرض من دول إعلقته بجواب القسم أو إعلقته ببقية السور والفجر وليال عشر جمهور المفسرين وبعضهم يعتبر أن ده القول الراجح إن ليل عشر إن العشر ذي الحج جمهور المفسرين ورد أثر ضعيف إن العشر دول العشر إيه؟ زي الحجة زي ما قلنا في ناس قالت عشر الأواخر من رمضان فيه ناس قالت العشر الأوال من المحرم وفي ناس قالت أيضا من المعاصرين قالوا العشر الأواصط وده كان قول غريب جدا بس بيقول إن الفجر في النهار والعشر الأواصط بيكون فيها البدر أشبه مكتمل وفي ضوء ويعني حاول إيه إن أيضا ليلة فيها ضوء يعني والفجري والليل عشر والشفع والوتر والليل إيداز الشفع والوتر أيضا فيها أقوال كتير إما الشفع والوتر المقصود بها كل طاعة شفع وكل طاعة وتر زي ما والتشبيه السلف ضربوا مثال بذلك صلاة الفجري شفع وصلاة المغرب وتر وديه في أول النهار وديف في آخر النهار وبداية الليل فكأن الإنسان يفعل كل أنواع الطاعات وقيل الشفع والوتر الشفع يوم النحر والواتر يوم عرفة يوم عرفة تسعة والشفع يوم عشر وقيل الشفع والوتر الشفع كل المخلوقات عن كل شيء خلقنا زوجين والواتر هو الله عز وجل إن الله وتر يحب الوتر الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى أحد سبحانه وتعالى يحب الوتر أسمائه وتر فقيل الشفع المخلوقات والوتر الملك سبحانه وتعالى والليل إذا يسر مشهد الليل والمؤمن بيسري فيه بفعل الطاعات لو قلنا الغرض من الأزمنة دي أنها أزمنة مشرفة في الطاعات أيا كانت سواء العشر الأول من ذي الحجة أو العشر الأواخ من رمضان وأن الشفع والوتر المقصود بها التنوع في الطاعات إيه بقى الغرض ملخص بقى الكلام إيه الغرض بقى من الأزمنة دي المؤمن يطمئن بطاعة الله لا يطمئن بالأسباب ده ملخص للصورة المؤمن يطمئن بطاعة الله فالمؤمن بيكتهد في الطاعة طول السنة لكن بيجي أزمنة معينة يخصها المؤمن بالطاعة لأن الله شرفه هذه الأزمنة المخصوصة بتكون زاد للمؤمن طول السنة يعني مثلا تلاقي واحد يقول لك إيه أنا عشان أعرف أشتغل طول السنة كويس لازم أخذ عشر تيام مصيف لازم أخذ راحة فترة ده بيبقى زاد طول السنة كذلك المؤمن يحتاج إلى أوقات أن يتفرغ للطاعة وللذكر حتى يكون هذا الذكر وهذه الطاع حصن له وزاد له طوال السنة زي ما بيروع عن النام صلى الله عليه وسلم سواء مرفوع أو موقوف على أبي هريرة الشتاء ربيع المؤمن الشتاء ربيع المؤمن الناس بتبص للشتاء بمنظر والمؤمن بينظر إلى الشتاء بمنظر تاني تماما مختلف الشتاء بالنسبة للمؤمن ربيع ليه طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه نهاره صير فبيصوم وليله طويل فبيصلي قيام المؤمن بينظر للأزمين نظرة مختلفة عن الناس وبينظر للأمكنة نظرة مختلفة سيدنا إبراهيم قال رب إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع طب إيه اللي بيروح يسافر مكان أو بياخد أهله في مكان ده بيروح يسافر في مكان مليان زرع سيدنا إبراهيم اختار هذا المكان ليه اصطفاه الله له عند بيتك المحرم المؤمن بيختار الزمان والمكان بنظرة ربانية مش بنظرة الناس فهذه الأزمنة بالنسبة للمؤمن هي الزاد هي زاد الطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذا من الناس من يطمئن بالطاعة ومن الناس من يطمئن بالأسباب فربنا ذكر أن الطاعة تبقى وتزول الأسباب ويقال في آخر السورة يأيتها النفس الإيه المطمئنة أي التي اطمأنت بالطاعات بصلاة الفجر فكانت في ذمة الله وبالليالي العشر وبذلت الطاعات وبأنواع الطاعات في الشفع والوتر وقامت الليل وفعلت الطاعات في الليل والليل إذا يسر لكن كل الأسباب الأخرى اللي ذكرت زي ما نشوف بقى جت معنا التركيز على أسباب معينة زالت وزال أهلها وزال ملاكها ولم تنفعهم شيئا يبقى إذن يبقى من, المعنى من المعاني الأساسية اللي في السورة أن هناك من يطمئن بالطاعات فيموت وتكون لحظة الموت له نداء يا أياتها النفس المطمئنة وهناك اللي بيطمئن بالدنيا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا و اطمأنوا بها أي اطمأن بالدنيا لم يعد يطمأن بالله مطمئن بالدنيا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به أي اطمأن بالخير لا بالله وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا إذا تبدأ السورة بزمان مليء بالطاعات وإن الزمان ده المؤمن بينتظره واكتهاد المؤمن في هذه الأزمنة بالطاعات هو اللي بيجعله دائما مطمئن بالله ده الزاد اللي بيجعل المؤمن في حصن حصين من الشياطين الإنس والجن طوال العام بسبب هذه الأزمنة أزمنة تنزل عليها البركات تنزل فيها البركات تنزل فيها الرحمات يستغلها المؤمن والفجر وليال عش والشفع والوتر والليل إذا يسر مشهد الليل وهو بيمشي ويسري والمؤمن طوال الليل بيفعل الطاعات ويذكر الله عز وجل ويقوم الليل وتتنزل عليها الرحمات ودايما الليل مهبط الرحمات وقيام دايما القرآن مرتبط بالليل دايما في ارتباط بين القرآن والليل والليل إذا يسر وقيل والليل الليل إذا يسر إن فيه حد بيسري في الليل مش بس الليل هو اللي بيسري المؤمن بيسر في الليل فالصلاة معراج المؤمن وكان الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل والليل إذا يسر سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إذا الليل ده زمان سفر المؤمن الليل الزمان الذي يعرج فيه المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى بعد كده ربنا بيقول هل في ذلك قسم الذي حجر أليس في هذه الأزمنة كفاية للمؤمن أن ينهل منها من الطاعات هل في ذلك قسم لذي حجر ذي حجر يعني عقله يعني اتكلم لي ربنا هنا قال حجر ما قالش عقل أو لب بالرغم من الألفاظ الثانية ذكرت في القرآن أفلا تعقلون يقول للألباب هنا قال لذي حجر يعني ربنا هنا بيقول أنه, أنه أقسم بهذه الأشياء وأن العاقل هو الذي يتدبر في هذه الأزمنة، وأن العاقل هو الذي يستغل هذه الأزمنة. يعني عكس الكلام ده إن المجنون اللي بتمر عليه الأزمنة دي ولا يستغله. يبقى إنسان مخبوون اللي بتمر عليه هذه الأزمنة ولا يفعل فيها الطاعات. كيف يطمئن الإنسان في الدنيا وتمر عليه الأزمنة بلا طاعة؟ كيف يعيش مطمئنا؟ إزاي؟ يعني واحد يعد عليه العشر أوخنون رمضان بدون عبادة والعشر أوي منذ الحجة بدون عبادة وعاشوراء بدون عبادة تمر هذه المواسم بدون طاعات ثم يبحث عن الطمأنينة وأنا له مستحيل. مستحيل يعيش في طمأنينة وهو لا يطيع مستحيل. إزاي ما يصليش الفجر في جماعة ويبحث عن الطمأنينة من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله واحد صلى الفجر في جماعة يكون مطمئن إنه في ذمة الله يحفظه الله عز وجل فيقول الله عز وجل أن في هذه الأزمنة عبرة لأهل الإيمان هل في ذلك قسم لذي حجر الحجر معنى العقل لكن هنا تسمى حجر لأنه بيحجر الإنسان عن ارتكاب المحرمات العقل أصلاً سواء العقل أو النهى أو الحجر كل دي أسماء العقل لأن الوظيفة الأساسية للعقل أن تمنعك تعقلك يعني تربطك وأن بتنهاك والحجر بيحجرك كل دي أسماء العقل بتمنعك عن فعل الحرام يعني كأن الإنسان الأصل فيه أنه ظلوم جهول الأصل في الإنسان أنه, إيه؟ إنه ظلوم جهول لو تسب من غير عقل يفجر في المعاصي ويظلم لكن لازم يبقى عنده عقل يمنعه من ذلك والعقل بتاعك عشان يشتغل صح لازم طاعة ولازم عبادة الامتناع عن المحرمات لازم له من الطاعات تاني الامتناع عن المحرمات لابد له من زاد من الطاعات إن الصلاة لما ربنا بيقول قلت له مواحي إليك من الكتاب يؤقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى الطاعة تنهى عن الفحشاء والمنكر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أو لم أضاعوا الصلاة اللي حصل فاتبعوا الشهوات يبقى لما الإنسان ويبقاش عنده زاد من الطاعات بيسقط في الشهوات وبيظلم فهذه الأزمنة جعلها الله عز وجل تذكرة ان الإنسان تمر على الأزمانة دي فيكتهد في الطاعات فلما يكتهد في الطاعات يمتني عن ظلم الناس وده من لطائف ذكر أحكام الصلاة في سورة البقرة في وسط أحكام الطلاق لأن اللي بيحافظ لما ربنا قال على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فانخفتم فرجالا أو ركبانا ذكر ربنا الحفاظ على صلاة العصر ودي بتبقى صعبة جدا للإنسان اللي بيعمل ويرجع وقت النوم أو الطعام وذكر الصلاة في حال المسايفة حال الجري فإن خفتم فارجان أو ركبان أصعب حالتين في الصلاة في حالة الاستقرار صلاة العصر وفي حالة عدم الاستقرار صلاة اللي وهو بيجري في حال المسايفة دول ذكروا في وسط آيات الطلاق الذي يستطيع أن يحافظ على الصلاة في هذه الأوقات يستطيع أن يعدل بين الناس حتى في أصعب الأزمات في الطلاق وما يظلمش حد يعني في الطلاق في غضب في انتقام للنفس إنسان بيغضب ويكون عنده حمية فإزاي في اللحظات دي ما يظلمش إزاي ما يظلمش حد ما يظلمش طليقته ولا يظلم أهلها ولا هي تظلمه ولا أهلها يظلمه بالحفاظ على الطاعات في هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات فلذلك ربنا ذكر بعد كده أنواع من الظلم سواء قوم عاد أو قوم أو فرعون أو ثمود كل دول كانوا بيظلموا الناس وبيتجبروا وبين قال الذين ايه طغوا في البلاد ان ما كانش عندهم الحفاظ على الطاعة هل في ذلك قسم لذي حجر ثم يقول الله وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعد قال فريق المفسرين جواب القسب يقسم الله بهذه الأزمنة أي والله لأعذبن الظالمين أو الله لا أبعثنا الظالمين ولو حاسبنا ثم ذكر أدلة على قدرة الله على إهلاك الظالمين يبقى اللي اللي قال الغرض من القسم تناوب الليل النهار مجرد قدرة الله على التناو تداول الليل والنهار ذكر إن قال علاقة ده بالآية اللي بعد كده كما أن الله عز وجل يداول بين الليل والنهار كذلك هو قدر على إهلاك الظالمين كما أنه يذهب الليل كذلك يذهب الطغاة. وكما أنه يأتي بالفجر يأتي بالصالحين واللي قال إن الغرض من الأزمنة دي ذكر الطاعات قال إن هناك فريق من الناس يطمئن بالطاعات وهناك فريق من الناس يطمئن بالأسباب وإن من أهم أنواع الزاد اللي بتعين على حرب الطغاء العبادة والطاعة اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا وبشر المؤمنين باوامر في عهد الاستضعاف الإنسان يحافظ عليه انت بوالي قومكم ما بينصر بيوت واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا وبشر المؤمنين في زمن الاستضعاف اجعلوا بيوتكم قبلة اي قبلة بعضها لبعض او اجعلها اجعلوها متوجهه للقبلة فتلتقوا ويسهل تلاقيكم ولما تتقابلوا تصلوا وتتذكر بشريات الله وعد اللي بشر فكذلك من وسائل محاربة الطغاة البذل الجهد في الطاعات واللي قال ان المقصد بالازمنة دي ازمنة اهلك الله فيها الظالمين فذكر الله عز وجل النماذج لاهلك الظالمين الم ترى كيف فعل ربك بعاد هنا هنجد حاجة غريبة جدي ان ربنا ذكر تلت اقوام عاد وثمود وفرعون واختر أكتر ثلاثة ظالمين جبارين وهنجد ان مع كل واحد ربنا ذكر إيه قيد معين فمع عاد قال إيه ذات العماد ومع ثمود قال جابوا الصخرة بالواد ومع فرعون قال ذي الأوتاد يبقى ذات العماد وجابوا الصخرة بالواد وذي الأوتاد الأول نقول يعني إيه وليه ربنا ذكر القيود دي الغرض من ذكر هذه القيود ألم ترى كيف فعل ربك بعاد عاد معروفة وألم ترى بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك ولكن المؤمن حين يقرأ القرآن يوقن أن ذلك حدث فكأنه يراه بعينه فيصدق القرآن يقينا كأنه رأى إهلاك عاد بعيني إرم ذات العماد اختلفوا في إرم هل هي مدينة أو قبيلة أو المقصود بها القدم ورجع كثير من الفسرين أنها قبيلة ذات العماد ذات العماد قالوا ذات البنيان الشاهق واللي قال إن هي قبيلة قال كم طولهم عظيم كانت أجسامهم عظيمة يعني كانوا بيرفعوا الصخر ويلقوا على أي عدو لهم بكل سهولة. فذات العماد بتدل على التمكن والقوة إما في أجسادهم أو على الأسباب التي كانت معهم وأصحاب القصور المشيدة يبقى ذات العماد قوة في الأبدان وقوة في الأسباب والقصور والبيوت وقيل ذات العماد معناها إن كانوا بيتنقلوا في أي مكان هم عايزينه ويجيبوا أعمدة ويبنوا أي بنيان. يعني كانوا بيتنقلوا في كل البلاد كيفما يشاءوا التي لم يخلق مثلها في البلاد قل يخلق مثلها أي القبيلة قبيلة لم يخلق الله عجل مثلها أو مدينة لم يبنى مثلها يعني وصلوا قمة السيطرة على الأسباب وظن أهلها أنهم قادرون عليها وصلوا للتمكن إن عارف زي الغرب الوقت الغرب بيشعر أنه وصل لقمة التمكن من الأسباب لدرجة أنه عايز يكتشف سر الحياة وسر الموت ولن, يح ولن يستطيع لكن هو بيظن في مرحلة من المراحل والعياذ بالله انه خلاص سيطر على كل حاجة وانه مش محتاج ربنا لذلك يلحد كثير منهم التي لم يخلق مثلها في البلاد اما ثموت قال الله وجل عنهم الذين جابوا اي قطعوا جابوا الصخرة بالواد قطعوا الصخرة في الأودية يجوب الصحراء يقطع الصحراء سيرا جابوا الصخرة بالواد لما كان يعوز بيت كان بينحة الصخر وتنحيطون من الجبال بيوتا فارهين في الشعراء وآمنين في الحجر لما أهلك الله عز وجل عاد بالريح ثمود اعتقدوا أن اللي يحفظهم الصخر عشان لو جالهم الإهلاك من الريح عشان كده في الحجر ربنا قال من الجبال بيوتا إيه؟ آمنين أي آمنين من نوائب الدهر هو معتقد دايما الإنسان الساذج لما بيشوف حد ربنا أهلكه بحاجة معت... إن مثلا واحد ربنا أهلكه بالريح فمعتقد إن أي وسيلة إهلاك لازم تبقى الريح فيتحصن من الريح ممكن له من حتة تانية خالص فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب ممكن له من قلبه من عقله من جنوده من ابنه من زوجته ممكن له من حيث لا يحتسب مش لازم الإهلاك يبقى بنفس الطريقة لذلك كان في تنويع في العذاب مرة صيحة مرة ريح مرة خس مرة من السماء مرة من الأرض جنود ربنا سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو يبقى ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قمة السيطرة على الأسباب والتحصن والحصون بالقصور والأجساد قوة في الأجساد ثمود قمة التحصن بقى مش بيبني قصور ده كان بيته جوه الجبل بحيث لو جت ريح ما يهلكش، فاهلكوا بالصيح، ما جاتلوش بالريح، جتلو بالصيح. وثامود الذين جابوا الصخرة فرعون ذي الأوتاد قالوا الأوتاد إما الجنود، وكان فرعون بيتحصن بجنوده، ولا يتفرع فرعون إلا بجنود، فرعون ذل فقالوا الوتد هنا المقصود بحاجة معنوية أي الجنود، والوتد اللي بيثبت الحاجة يعني اللي فبت ملك فرعون الجنود نفرعون وهمان وهامان وجنودهما كانوا خطيئ لذلك مشتركين معه في الإسم وقيل ذي الأوتاد التي كان يعذب بها المخالفين له كان بيجيب أربع أوتاد اثنين ايدين واثنين رجلين ويصلبه ويعذبه وفعل ذلك بمرأته يبقى ذي الأوتاد إن اللي كان بخلفه كان بيعذبه وقيل ذي الأوتاد المباني الشهقة قال بعض المعاصرين دي الأهرام يبقى بذل بذي الأوتاد إما أنه كان بيتحصن بالجنود أو بالمباني أو بتعذيب المخالف المهم أن ذات العماد والصخر بالواد وذل الأوتاد التلاتة وسائل بيتحصنوا بها ويتقووا بها ويطمئنوا بها فأخبر الله عز وجل أن هذه الأسباب لم تغني عنهم شيئا لذات العماد عملت حاجة ولا الصخر اللي بالواد عمل حاجة ولا الأوتاد عملوا حاجة بل أغراقه الله هو وأوتاده وأهلكه هو وأوتاده زيك لما جاء ربنا بيقول على قرون قال خسفنا به وبداره داروا ما عملتموش حاجة ما منعتوش من حاجة فخسفنا به وبداره الأرض يعني ما نفعتوش بحاجة فإن ربنا يذكر هذه القيود في الصورة دي تحديدا اللي ذكر فيها الفجر اللي بيصليه في جماعة بيكون في زيمة الله واللي ختمت بالطمأنينة يا أية المطمئنة أخبر الله أن هناك صلف من الناس يطمئن بيطمئن بإيه؟ بيطمئن بذات العماد وبالصخر بالواد وبذيل الأوتاد لما الإنسان بيطمئن بالحاجات دي بيبدأ يطغى لأنه لما واحد معنود كتير زي فرعون لو قلنا هنا جنود معه جنود كتير فمش خايف مش خايف من حاجة لو حصل أي مشكلة عنده جنود ومعه فلوس ويتعالج ويعمل أي حاجة فيبدأ يحس إحساس أنه مش محتاج ربنا قال بالله اللي هو الاستغناء هي تبدأ كده سيطرة على الأسباب يسيطر على الأسباب يبدأ يشعر بنوع من الاستغناء الاستغناء يؤدي إلى الطغيان الطغيان يؤدي إلى الفساد يبقى هي دي السلسلة ذلك لما ربنا ذكر الأسباب دي قال إيه؟ الذين طغوا في البلاد لما طغى جي الفساد فأكثروا فيها الفساد طغى تجاوز الحدود وأي مكان مفيش فيه حدود تطبق وقواعد تطبق هيبقى فيه فساد وهينتشر الفساد يبقى بيبدأ الإنسان الأول السيطرة على الأسباب شعور بالاستغناء يؤدي إلى الطغيان يؤدي إلى انتشار الفساد المؤمن بيقطع السلسلة دي إنه مهما كان معاه أسباب هو لا يطمئن إلا بالذكر الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله مهما كان معاه من أسباب المؤمن يتعب ويشتغل ويجيب أكل وياكل وبعد ما يخلص أكل يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة المؤمن يعترف أنه لم يكن ليحدث له شيء إلا بفضل الله ذلك قال له الفقير المؤمن قال لصاحب الجنتين الكافر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يعني ربنا شاء إن ده يحصل إن الجنتين دولي موجودين لو شاء الله ان أمطار تمزل ويبقى معندك زرع وبرضو ما يبقاش في جنة كان لحدث ما يشاءه الله يكون ما شاء الله هتقولي بس أنا تعبت أقول لك القوة اللي عندك دي جات من عند ربنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله زيك الفرق بين كلمة صاحب جانتين لما قال أن دي أنا تعبت فيها ودي بتاعتي وأنا ده شغلي وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا لا يمكن تسقط أبدا وبين ذو القرنين في نفس القصة لما بنى السد هو تعب وقال له معينني بقوة وفكر وخطط وعمل حط الذهب حط النحاس مع الحديد وفي الأخير يقول إيه هذا رحمة من ربي طب هيفضل على طول لا إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حق يعني ما ألش ما أظن أن تبيد هذه أبدا ده الفارق أن المؤمن مهما كان معا من أسباب هو لا يطمئن إلا بالله مش بيطمئن بالأسباب أبدا عرف ان الاسباب ممكن تروح تيجي في لحظة النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بكل الاسباب في الهجرة وحد المعال الطريق حتى لو كان كافر وحد بيمحو الاثار وحد بيجيب له الطعام وبالرغم من كل ده لقى المشركون فوقهم في في الجبل لكن لم يهتز يقينه ولم يتأثر فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما هم من الأول مش مطمئن بالأسباب هم مطمئن بالله لكن يأخذوا بالأسباب طاعة وعبودية لله فربنا بيخبر أن في ناس الأسباب بتخليها تضغى الأموال بتخليها تضغى ذات العماد أو الصخر بالواد أو ذيل أو ومش بس أنه هو بيفسد في الأرض ده بيضغى على اللي له كلمة الحق ويعذبه ذي الأوتاد زي ما قلنا فرعون كان بيضرب الوتد في الإيد وفي الرجل في أربع الإيدين ورجلين ويعذبه حتى يموت أو الجنود اللي كانت بتستعمل أودوات التعذيب أو المباني الشهيقة اللي كانوا بيتخذوها للعب ولله وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد بقولنا رقم واحد السيطرة على الأسباب رقم اثنين الاستغناء رقم ثلاثة الطغيان الذين طغوا في البلاد ما حدش حد بيقوله لأ حدش ما حدش حد بيقوله حرام ولا ما فيش حد بيقوله أي حاجة بل يريد الإنسان ليفجره أمامه لما بيطغى ما هو الطغيان تجاوز الحد كلا إن الإنسان لا يطغى إمتى الإنسان بيطغى أن رآه استغنى حينما يرى نفسه مستغنيا يقول لك مش خلاص مش عايز ربنا في حاجة. والعادة بالله وهو الملحد أصلا من كلام الملحدين يقول لك كنتم محتاجين ربنا في إيه والعادة بالله نحن مش محتاجين ربنا في حاجة ظن أهلها أنهم قادرون عليه الذين طغوا في البلاد وكلمة فيه عمق الطغيان في كل البلد يعني أصبح عايز يضغى على البلد كلها ويسيطر عليها كلها الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. مش فأفسدوا؟ لا أكثروا فيها الفساد والعيد بالله. زي ما يقول خلاص الإنسان لما بيضغه، مفيش حاجة بيتوقفوا. حينما يغيب ذكر الدار الأخيرة ذكر الدار الأخيرة عنهم، بيضغه ويوفسد. فأكثروا فيها الفساد. النتيجة إيه؟ فصب عليهم ربك سوطا هذا. هيروحوا فين من ربهم؟ يعني اللي مغتر بال. بالعماد بذات العماد أو الصخر اللي بالواد أو دي الأوتاد اللي مخترب قنابل نووية اللي مخترب بجنود اللي مخترب بالقصور اللي عمال يطغى ويظلم في الناس ويعذب في الناس هيروح من ربنا فيه الموضوع كله ببساطة فصب عليهم ربك سوط عذاب كل دراح زي ما يكون بس حاجة صبت عليهم وخلصوا وانتهوا من الحياة هل تحسوا منهم من أحد أو تسمعوا لهم نجزة خلصوا ذلك كلمة فصب أي العذاب متتابع متتالي أنت لما بتيجي تصب حا كده بتنزل وراء بعضها أنزل الله عز وجل عليهم عذابا متتاليا كلمة صوت عذاب ليه كلمة صوت ذيتي عم فيها يعني كمجموع كلامه في الصين قالوا فيها ثلاث معاني المعنى الأول الألم الصوت يعني عذاب إيه مؤلم أليم زي ضربة الصوت كده يعني مش بس عذاب إهلاك لا يتألم وبعدين يموت العاذ بالله لأنه كان بيجعل الناس تتألم كان بيضغى على الناس ويعذب الناس فالعقاب بتاعه لازم يكون فيه ألم فقالوا الصوت الألم أيضا الصوت فيه معنى السرعة الخطفة فلاحظة ينتهي الصوت ضربة سريعة يبقى الألم السرعة المعنى الثالث في كلمة صوت قالوا الصوت أصلا لغة هو مزيج من الضفير ملفوف كده يكون الصوت فقالوا الصوت أصلا فيه معنى المزج والخلط فقالوا الصوت أي مزيج من العذاب مش عذاب واحد يعني ممكن يبقى تخويف وبعدين حجارة وبعدين وإهلاك ممكن ربنا ينوع فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدمة آيات مفصلات يمكن ينوع عليهم في العداد يبقى الصوت فيه معنى الألم السرعة التنويع وبعض نفسرين زي زمخشري قال كل ما حدث لهم كل ما حدث لهم في الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كضربة صوت يعني شوف عذب مثلا سبع ليال وثمانية ايام حسوبة او اغراق او اهلاك او حجارة انت ما تشوف العذاب في الدنيا كأنه مثلا اعجاز نخل خوية عذاب فضيع فيقول لك كل ده بالنسبة لله يشوف في زي ما يكون ضرب ضربة واحدة بس ولسه العذاب متدخل له في الاخرى فصب العذاب متتالي صوت الالم سرعة التنوع ويبقى له في الاخرة اضعاف اضعاف ما لقاه في الدنيا سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد يعني إن ربك لبالمرصاد حينما يطول ظلم الظالم قد ييأس الناس ويشك بعض الناس في قدرة الله فيخبرك الله عجل أنه له بالمرصاد وأن المدة التي طغى فيها قوم عاد وطغى فيها قوم ثمود وطغى فيها فرعون وجنوده لم يكن الله عز وجل بغافل عنهم ولكن كان لهم بالمرصاد بالتأكيد إن ربك الذي رباك بنعمه لم ينسى ولن ينساه نه يمهل لهم ولا يهملهم إن رباك لبالمرصاد الرصد, الرصد لغة لما الأسد بيسيب فريسة تفضل تقرب تقرب ويحفر لها حفرة وتقرب منها ثم يفترسها في لحظة معينة والفريسة في غفلة المثل بيظل الظالم يظلم ويظلم ويظلم ويعلو ويعلو حتى حينما يسقط يكون سقوطه أبيا للناس كثير من الناس بيستعجل على قبط الظالم عايز أول لما الظالم يظلم ينزل عليه العذاب لا لله عز وجل حكم كثيرا في تأخير نزول العقوبة على الظالمين لكن اللي احنا موقنين منه ان ربنا بالمرصاد وانا يوجدش حاجة بتروح اما في الدنيا او في الاخرة ده لازم يبقى يقين عند المؤمن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصال مهطعين من قنيع رؤوسهم لا يرتدي عليهم طرفهم وقفلتهم هوا اوعى تفتكر إن مش مش معنى تأخر نزول العذاب ان الموضوع خلص لا ان ربك لبالمرصاد تأكيد ان علام لبالمرصاد وكأن عقوبة الله عز وجل مقيمة تنتظرهم تنتظر لحظة الامر من الله وانتظروا ان معكم انتظروا في لحظة معينة ينزل العذاب يقرره الله الله لا يعجل بعجلة أحد بعض أهل الإيمان يستعجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لخباب ولكنكم تستعجلون ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا مستعجل سيدنا خباب عايز عشان سنتين ثلاثة عزيف في مكة كفاية لله حكم قد يتأخر النصر قد يظل سنوات الظالم يظلم لكن إن ربنا له لبالمرصاد دايقين فيش حاجة بتعدي أبدا وقيلنا بالمرصاد أي على عقوبة ربنا بتنتظر على جسر على جهنم لن يمر من عليها سيسقط سيسقط اللي ظلم الناس سيسقط حتما إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم الظالم لازم هيسقط في جهنم والعيد بالله نعود بالله من الظلم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هذا ده يعتبر زي الجزء الثاني من الصورة يعني حتى لما تيجي تقرأ إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما بتلاه وكأن الآية بتقول لك أو الآية 24 ربنا بالمرصاد للإنسان والإنسان في غفلة عمل مشغول بالفلوس بالرغم إن ربنا له بالمرصاد والعقوبة منتظرة هو كل اللي شغله هتديني فلوس ولا مش هتديني فلوس يا رب اديتني فلوس اه الدين ده كويس ما جليش فلوس لا الدين ده وحش ربي اهانا بالرغم إن ربنا له بالمرصاد جزء هنا بيتكلم عن عقيدة ضالة عند الناس إنه بيفسر كل حاجة بالفلوس التفسير المادي لكل حاجة في الحياة فلان معاه عربيه كويس يبقى فلان ربنا بيحبه فلان كسب فلوس يبقى فلان ربنا بيحبه فلان خسر فلوس يبقى فلان ربنا بيحبوش فلان تعب ومرض يبقى فلان ربنا بيحبوش بيقيس محبة الله على الدنيا ولا علاقة إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب وعند الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوض ما فيش بعوض ما فيش حاجة تساوي عند ربنا الدنيا لا تساوي شيء عند ربنا ذلك لما مرض أيوب ومكث في بلائه ثمانية عشر عاما فلفظه القريب والبعيد إلا رجلين فقال أحدهما للآخر والله ما أظن إلا أن أيوب أذنب ذنبا لم يذنب واحدا من ال لم يذنب واحدا من العالمين شوف اللي طالما تعباني بأعمل ذنب مش لازم مش لازم ممكن يبتلاء فقط مش لازم الفقر معناه علامة عدم الرضا والغنى علامة الرضا هذا اللي في طريقه التذكير عند الناس غلط فربنا بيصلحها عشان ما حدش يقول يا ليت لنا مثل ما اوتي فرعون يا ليت لنا مثل ما اوتي عاد قوم عاد يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون دول ربنا صب عليهم صوت عذاب ولم ينفعهم ذلك تيكلم قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون اللي عندهم علم ويقين قالوا لهم وإلكم طولوا إيه عايز تبقى زي قرون الظالم الطغية وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ويلاقاه إلا الصابرون دي فتنة عايزة صبر فأما الإنسان إذا ما بتلاه خد بالك من ابتلاه في الأيتين فأما الإنسان إذا ما بتلاه وأما إذا ما بتلاه يبقى في الحالتين ابتلاء فلوس ابتلاء فقر ابتلاء الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء الحالتين اختبار ونبلوكم بالشر والخير فتنة فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا ضي طريق التفكير غلط إذا أقول لك كثير من الناس دائماً عايز يعرف يقول لك ربنا بيحبيني ولا ده ربنا بيحبيني جداً ليه صرنا معين فلوس كتير؟ ده مش علامة حب هذه ليست علامة حب الإنسان من كتر حب للدنيا بفسر بها كل حاجة في الحياة وكان المشركين يقول لك إحنا معنا نحن أكثر أموالاً وأولاداً فبالتالي عايزين إيه يعني؟ وما نحن بمعذبين؟ إعلاقت إن إنتوا أكثر أموالاً وأولاداً ونحن معذبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات لسورة سبأ وقالوا نحن أكثر أمولا وأولادا وما نحن معدمين سورة مريم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات هو رايح تقول له ربنا بيقول كذا وكذا يرد عليك يقول لك إيه؟ قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا إحنا معنا فلوس كتير والمكان بتاعنا أحسن من المكان بتاعكم إعلاق الدبل لنا بقوله لك أنا أقولك ربنا هيعازل الظالم وفي جنة وفي نار يقول لك أنا معاهي فلوس كتير أيه إعلاقة اللي أنا لك بأن أنت معك فلوس كتير برضو راح تكلم عاد فيقولوا من أشد منا قوة إحنا قوية برضو إعلاقة ده اللي أنا بقوله لك هي الناس عندها خلط بينه عنده فلوس كتير وبينه مش هيعذب لا ما معنى أنك أنت معاك فلوس أن ربنا أكرمك أو معكش فلوس أن ربنا أهانك لذلك قال كلا في الأيتين قال ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فیقول رَبِّ أَكْرَمَ بعض الناسین قال طم رَبِّنا قال إن هو أَكْرَمَه لما هو قال رَبِّ أَكْرَمَنَ رَبِّنا قال كلا يعني ال في الاستفسار فأما أو في الاستشكال فأما الإنسان ابتلاه فايه Robbi بيقول إن هو أَكْرَمَه لما هو قال رَبِّ قال لا غلط ليه غلط؟ لأنه بيقول ربي أكرمًا على ربي ابتلاني فأكرمني لينظر أشكر أم أكفر لكن هو ما قالش كده هو بيكلم من ربي أكرم أني ده النتيجة مش لأني ده الاختبار هو بيتحدث عن النتيجة مش عن الاختبار وربنا بيقول أني الاختبار أني أكرمتك زي أن أنت أكرمت الكريمة ملكته وأن أنت أكرمت اللئيمة تمردة أنت أكرمت اللئيم فكانت نتيجة أنه تمرد مش أكرمته لإنه يستحق معايا؟ وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق وفي معنى ذكر بعض المفسين قدر عليه رزقه أي أعطاه على قدر حاجته فقط بعضهم قال إن المعنى ده ماشي مع قراءة قدر عليه رزقه وإن كان الأشهر والأغلب اللي معنا ضيق لكن حتى بعض الناس لو جالوا اللي على قدر الحاجة فقط برده زعلاء عايز بالزيادة ربي أهان فربنا بيقول كلا طريقة التفكير دي غلط بل لا تكرمون اليتيم إعلقت الآيتين دول بكلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين كأن ربنا بيقول لهم أنتو لما تحبوا تكرموا حد تدينوا فلوس ولما تحبوا تهينوا حد ما تدولوش فلوس لكن دي مش معاملتي أنا دي معاملتكم وإنتو معاملتي أنا لما أكرم حد أوافقه للطاعة والإهانة أنه لا يوافق للطاعة لكن أنتم لأنكم تحبون الدنيا وتحبون المال حبا جمع هذه طريقة معاملتكم كنا بنقول إذا علاقوا من قوي الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وبين تصحيح المعتقد اللي بيفسر كل شيء بالتفسير المادي فيقول الله عز وجل بل أنتم لأنكم تحبون المال هذه هي طريقة اكرامكم وإهانتكم للناس أما الملك سبحانه وتعالى حينما يكرم يكرم بالطاعة وليس بالدنيا الدنيا لا تسوي عند الله جناح بعض وأنتم تفعلون ذلك بالناس الإكرام والإهانة لا تفعلون ذلك بمقتضى العدل ولكن تفعلون ذلك بمقتضى القوة فحينما لا تكرمون لا تكرمون اليتيم لأنه ليس له قوة تدافع عنه أما الله عز وجل يوفق الذي يستحق للطاعة لأنه أهل لها وهي من فضله وكرمه سبحانه وتعالى إذن أفعال الله عز وجل الله لا يظلم أحدا لكن أنتم تظلمون وأن الابتلاءات التي يفعلها الله عز وجل من إعطاء المال أو المنع لحكمة أما أنتم لا تفعلون ذلك لحكمة أنتم تفعلون ذلك بمقضاء القوة والظلم ولكن الله يفعل ذلك بمقضاء الحكمة والرحمة واللطف سبحانه وتعالى بل لا تكرمون اليتيم أن هذا الفارق الرهيب من معاملة الناس لبعضها ومعاملة ربنا للناس وإن اللي خلى الناس تتعامل كده الحب الشديد للمال وتأكلون التراث أكرا لما وتحبون المال حبا جما بل تكرمون اليتيم وبعض العلماء قال إن العلاقة بين الأيتين دول إن هو زعلان إن ربنا بيدلوش فلوس ولما ربنا بيديلو فلوس ما بيديش هو لحد فلوس كلب بل لا تكرمون اليتيم يعني انت عمل تقول ربي اهانا ولما ربنا بدي لك فلوس انت تمنع عن الشكر وتمنع اموالك عن الناس والاموال دي ربنا لدهالك ولا تعطيها لمن يستحقها لليتيم وقال بعض اهل العلم كان ده قولي يعتبر ضعيف ان المقصد هنا باليتيم النبي صلى الله عليه وسلم كلب بل لا تكرمون اليتيم وان انتو يعني تفعلون أفعال الطغيان زي فرعون وثمود وعاد وتمنعون الناس عن الطاعة فسوف يعذبكم الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم وبعض العلم قال أيضا الواجه المناسب الرابع كلا بل لا تكرمون اليتيم لم تكتفوا بالقول وبسوء القول وضممتم إليه سوء العمل فكان سوء قولهم ربي أهانا وكان سوء فعلهم لا يكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم هو يستحق الإكرام ولا تحاضون على طعام المسكين ما ولا تطعمون المسكين قالوا ولا تحاضون طب ليه ولا تحاضون على طعام المسكين عشان أكثر من حاجة شيء الأول إن المجتمع لازم في تكافل حتى لو مش تنفق تدعو الناس للإنفاق فكلمة لا تحضون إن لازم الكل يشارك في الإطعام المسكين إن لم يشارك بالبذل فيشارك بالقول والدال على الخير كفاعل شيء لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين بلغت القسوة في قلوبهم أنه لا ينفق ولا يستطيع حتى أن يدعو إلى الإنفاق يعني في واحد بلغت قسوة قلبه أنه لا يستطيع أن ينفق ومش قادر حتى يقول للناس انفقه مش مش قادر تطلع من بقه مش قادر يقولها حاسس إنه هو كده يعني يعني هيبقى كريم قوي لو قال للناس انفقه فما بي لا يدل الناس على الخير ولا تحضون على طعام المسكين ومش بس ما بيديش ده كمان بياكل حقوق الناس يعني مش بس ما بيكرمش اليتيم ده بياكل حق اليتيم وتأكلون التراث أكلا لما التراث أي الميراث بيأكل ورث غيره بيأكل ورث اليتيم بيأكل ورث المرأة ورث الأطفال لذلك أكل اللمة يعني إيه قالوا اللمة بمعنى السف عارف اللي بيسف حاجة وقالوا لمة الذي يأخذ المال الذي يجده ولا يسأل حلال أم حرام بيلم كل عارف زي اللي ماشي بيلم أي حاجة بتقابله هو تأكلون التراث أكل اللمة أي فلوس قدامه بيأخذها بتاعت يتيم بتاعت مسكين بتاعت امرأة ورس هو بياخد الفلوس خلاص وكلها مجمع المال وتأكلون التراث أكلا لما الذي يجمع المال ولا يبالي من حلال أم من حرام بلما أي حاجة بتقابل ليه بيعمل كده وتحبون المال حبا جم البئر اللي مكتشن الله المياه بتجم جم بئر جموم فحبا جم يعني امتلأ قلبه بحب المال فتحبون المال حبا جمعا فيقول الله زل كلا لن تنفعكم هذه الأموال وستنقلب هذه الأحوال وستذهب هذه الأموال يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان يوم القيامة من الذاهب والفضل الأرض هاتقي وتخرج الكنوز اللي بداخلها يوم القيامة فيمر القاتل عليها ويقول في هذا قتلت ويمر قاطع الرحم ويقول في هذا قطعت رحمي ويمر السارق ويقول في هذا قطعت يدي ثم يتركونه ويذبونه كل ده مش هينفع كلا إذا دكت الأرض دكا دكا النقلة ما بين الغفلة واقع الغفلة وواقع حب المال إلى مشهد يوم القيامة نقلة تجعل الإنسان يفيق من هذه الغفلة دكا دكا وجاء ربك مشهد مهيب جدا سبحان الملك يجيء رب حقيقة مجيء أن يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى جاء لفصل القضاء لا نعلم كيف جاء ربك ومشهد والملك والملائكة بقى صفا صفا مشهد عجيب مشهد عظيم وكأن ولفظت جاء ربك والملك هذا المشهد المهيب كأنه بعد أن زالت الملوك الواهية ملك فرعون وعاد وثمود كل هذه الملوك زالت ولم يبق إلا الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله فيأتي الملك سبحانه وتعالى ويأتي الملك صفا صف وجاء ربك والملك صفاً, صفا وقبل وكأنه قبل أن يبدأ الحساب ظهرت العقوبة حتى يخاف الناس وجاء يومئذ بجهنم عارفوا لي المسأل لما مدرس يدخل فصل بس الفصل لا مش اغبين فأول حاجة بيعملها أنه بيطلع عن العصاية قبل ما بيسأل لأن الفصل ده غالبه كده فلما مثال أعلى وجاء ربك والملك, ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم جاء بها الله تأتي جهنم يقودها سبعون لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك كأن وحش مفترس عايز يثور ويأكل تكادو تميزوا من الغيظ بتتقطع عايز تشوف إيه بس الكفار دول وتلتهمهم والعياذ بالله وجاء يومئذ بجهنم أول لما الإنسان يشوف جهنم لسه محدش قال له حاجة يعني شوف اقرأ الآية وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان لسه ما حدش حسب ولا صح هو بيعرف كان غلطان كتير من الناس اللي بتقعد تجادل هي عارفة أن هي حرام الحاجة اللي بتعملها حرام طب وإيه الدليل مش كل طبعا لكن غالب النقاشات هو بس مش متذكر ومش مستحضر العذاب الأخراوي فالحلم في الوعظ مش في الأدلة في ناس بتبحث عن الدليل فعلا لكن غالب اللي بيجادل هو بيجادل لأنه مش عايز يريح نفسيته عايز ضميره ما يقنبوش عايز يهرب من النفس الأوامة عايز يفجر أمامه يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى هو معنى الايه يعني هو هيتذكر ولا مش هيتذكر وان له ذكرى وكيف يستطيع الذكر ايوه ان له ان ينتفع بالذكرى زي وان له التوبه يعني يعني يومئذ يتذكر الانسان ولكن بعد ايه وان له الذكرى وكيف تنفعك الذكرى في هذا الوقت خلاص لا تحين مناص اي ليس هذا الوقت وقت الفرار والندم انتهى لكن في الدنيا وأن له الذكرى أي ولن تنفعك الذكرى يقول في صعتها لما يعرف إن التوبة بتاعته مش هتنفعه يا ليتني قدمت لحياتي لي الحال أخو عارف إن الحال حقيقية في الآخرة مش في الحال الدنيا عارف إن كل الأسباب ذات العماد والصخر والودر لو تدمى كانش لها قيمة وأن الحياة الحقيقية في الآخرة وإن الدار الآخرة لها الحيوان الحالة الحقيقية الحالة الكاملة يا ليت يا ليتني قدمت لحياتي، لي ريتني كنت أعملت عمل صالحة تنفعني بعد الموت. هذه ال الحقيقة اللي بتغيب عن عن عن ذاكرتنا الموت إن الموت الذي تفرون منه شوف كلمة تفرون كأن كأننا نفر من ذكره وهو حقيقة لابد لنا منها. فيومئذ يوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه القراء على إن قراء زي حفص كده لا يعذب ولا يوثق في لا يعذب يعني لا يعذب عذاب نقول الأول بتاعتنا يعني لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. مختلفين في الهاء عذابه الهادي بتعود على مين هل على الأحد ده ولا على ربنا نقول الأول القراء بتاعت حفص وإن بتعود على الله يبقى معنى الآية لا يعذب الله عز وجل هذا الإنسان مثل عذابه أحد بمعنى لا يستطيع أحد أن يعذب مثل عذاب الله ولا يوثق وثقه أحد لا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق اللي ربنا بيعمله بمعنى مهما بلغ الطغيان في الدنيا وحاولوا يعذبوا الناس تعذيب ربنا لهؤلاء الطغاة أعظم بكثير. ذلك ربنا بيخبر عن بعض الناس اللي فوتنوا إني كان سبب فتناتهم أنهم إيه جعلوا فتنة الناس كعذاب الله. والناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. تالله إن كن دين عن كبوتي في الشعرا. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالم. فيخبر الله أنه سو مش بقى مش عذاب زي الأوتاد زي بتاع فرعون لما كان بيعذب الناس لا عذاب الله مختلف تماما لا يتصور لا يعذب عذابه أحد أو لا يقوم بالتعذيب في هذا الوقت إلا الله الكل خلاص ملكه بيروح ولا يقرر العذاب إلا الملك سبحانه وتعالى ده لو الهاء بتعود على الله طب لو الهاء بتعود على الكافر هنا إن معنى الآية لا يعذب عذاب أحد أي أن الله عز وجل يخص بعض الناس بعذاب مخصوص لا يعذبه واحد من العالمين زي ما قال لا أعذبه عذاباً, عذابا لا أعذبه أحد من العالمين وبيروا عن عمر من العاص وإن كان أثر بعضهم ضعفه إن أشد الناس عذابا ثلاثة فرعون وأصحاب المائدة والمنافقون اللي صلوا خلف النمس الصلاة لأن التلاتة ظهرت لهم الآيات وضحات ثم أصروا على الكفر ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب فرعون والمائدة على قول إنها نزلت وأكلوا منها ثم كفروا بها والمنافقين أيقنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفروا به يبقى في ناس يخصوهم الله بعذاب لا يخصوهم أشد أنواع العذاب وقيل أشد أنواع العذاب المقصود في الصورة الذي يظلم الناس ويضغى ويعذب الناس ولا يكرم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين اللي بيبذل القوة في تعذيب الناس وفي عدم إكرام اليتيم وفي ظلم الناس له عذاب مخصوص ما شيء تعذب زيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر متكبرون أمثال الذر يوم القيامة زي النمل يطأه الناس بأقدامه لأنه كان متكبر فيجيب زي النمل الناس تدوس عليه زي ما كان ماشي بيدوس على الناس في الدنيا الناس هتدوس عليه في الآخرة يبقى لو قلنا القول الثاني إن عذابه الهادي تعود على شخص إن هناك أناس لهم عذاب مخصوص زي أحد أقوال في قول الله عز وجل أن تجلنا إن شاء الله في سورة الهومزة عليهم نار مقصادة في عمد ممددة قالوا مأفول عليهم سجون معينة للي كانوا بيزخروا من الناس دي لهم عذاب مخصوص اللي بيتريعوا على الناس دول لهم عذاب مخصوص في جهنم كما أن في بعض أن أصناف النعيم مخصوصة لبعض أصحاب الطاعات كذلك في أنواع من العذاب مخصوصة لأصحاب المعاصي والظلم والعدو بالله ولا يثق وثق أحد ثم الخ هذا النداء الذي ينتظره كل مؤمن هذا النداء اللي, اللي بيدخل السعادة على المؤمن هذا النداء الذي بيحول الموت إلى لذة الموت بالنسبة للمؤمن له نظرة مختلفة الناس بتخاف من الموت وبتترعب وبتفزع المؤمن بالنسبة له الموت هو متعة الوصول زي ما الدكتور فادر أنصار بيقول متعة الوصول يعني ماذا متعة الوصول؟ لما تبقى راكب أطر مثلا أو جاي سفر طويل واحد راح يعمل عمره مثلا ومسافر سفر بري طويل أيام لالي وقارب الوصول قلبه يبدأ يدق الموت هو متعة الوصول لقاء الله لما تقرأ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت كيف شخص أنت أمتى دائما يحافظ على آية الكرسي وتذكر هذا الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنع دخول الجنة إلا إيه إلا الموت لما أحد يسمع الحديث ده يعني يقول يعني المانع عم بينه وبين دخول الجنة الموت تريت نموت والأفكار كثيرة عن السلف في ذلك الشاهد إني هذا النداء وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن البشريات يا أيتها النفس المطمئنة ربنا يوعدنا رب يا أياتها النفس المطمئنة هنا ليه ذكرة المطمئنة التي اطمأنت بالطاعات بصلاة الفجر وليال عاشر وأنواع الطاعات الشفع والوتر وأقامت الليل والليل إذا يسر لم تطمئن بذات العماد ولا الذي الأوتاد ولا الصخر بالواد الذي اطمأنت بوعد الله وخافت من موعود الله يا أياتها النفس المطمئنة رجعي بعد التعب بقى اللي انت تعبتي في الدنيا إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي بعض المفسرين قال ادخلي في عبادي ربنا يخاطب النفس ان, تعود أن تدخل في العبد يعني ترجع له تاني الروح ترجع له تاني وقال ادخلي في عبادي أي ادخلي في زمرة عباد الصالحين وان امين لهذا ادخلي في عبادي اي في زمرة العباد الصالحين خش مع اصحابك الصالحين زي ما انت بتقول له برحمتك في عبادك الصالحين انك تبقى وسط زمرة الصالحين لما فى الاخر الناس هتبقى زمرة الذين كفروا زمرة وأهل الجنة زمرة في أي زمرة ستكون فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نداء تختم بالصورة بيسكب الطمأنينة على أهل صلاة الفجر أهل الليل العشر أهل الشفع والوتر أهل الليل الذين صاروا فيه وكانوا يسرون فيه بالطاعات لم يطمئنوا بالأسباب ولكن يطمأنوا برب الأسباب يطمأنوا بالملك سبحانه وتعالى إذا كملخص عام لهذه السورة أن هناك أزمنة شرفها الله يستغلها المؤمن بالطاعات هذه الأزمنة هي التي تسكب الطمئينة في قلب المؤمن هناك صدف من الناس أعطاه الله الأسباب زي ذات العماد أو الصخر بالواد أو ذي الأوتاد هذه الأسباب جعلته يطغى فلما طغى أكثر فيها الفساد ولما أكثر الفساد وكان مسيطر على الأسباب اعتقد واهما ان كده ربنا بيحبه وان زي ما له مال وبنين في الدنيا هيكون له المال والبنين في الآخرة بيقيس ماقيس الأخير على ماقيس الدنيا فأخبره الله أعزال أن هذا طريق التفكير ضال لا يفكر بها إلا الذي يحب المال حبا جم والذي يأكل الميراث من حلال أو من حرام وتأكلون تراثا أكل لما وتحبون المال حبا جم وهذه الموازين ستنقلب وتظهر الحقيقة إذا دكت الأرض دك دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وهؤلاء الذين ظلموا الناس وعذبوهم لهم عذاب مخصوص يوم القيامة، وكما عذب الناس يعذبهم الله عذابا لا يعذبه أحدا من أحدا من العالمين، ثم تختم الصورة بنداء يا إيات ونفس المطمئنة نفس الله جل أن يجعلنا من الذين طمأنوا بطاعة الله جل وأن يرزقنا حسنة خاتمة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمدي. أشهد أن لا إله إلا